وَنَبِّئْ أُمَّ الْقُرَىٰ أَنَّ مَنْ مَّعَكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ لَا يَرَىٰ فَتَذَكَّرُوا الصَّائِبَ غَمْ فَطَعَافَ قَال قُلْ بَكَيْتَ كَانَ مَبِي وَنُورُ إِن وَعِيدًا بَقَ نُكَهِ جِيلِ الْمُعْتَوِلِ وَلَقَدْ سَوْفَ تُرْقَى آمَنَ கல ذَيْنَا وَبْتَحَر نَمَتْ مِنِّنْ دِينَا كَفَأْنِكَ نَجْدِي مَا